اصدقاء المستمعين من احلى اغاني عبد الوهاب محمد وبالير حمدي وصبح اغنية عايزة مساه مش بس من احلى اغانيهم من, من احلى اغاني العربية قاطبة واسيادها وحساها واصدقها نبص بالكلام في عجالة كده هتلاقي عبد الوهاب محمد باني لعبة المتنقضات باني على لعبة المتنقضات ازاي عايزة مساه انا عايزة مساه هدي قرار عايزا انت نسق او رغبه تعالوا نقول كده وانسى ازاي وانا روحي معاه يعني مش هيحصل ده روحي معاه عقلك في بعد المذهب كده كل الجو بقى ماشي بعد كده ابعد عنه لكن قلبي بيجري وراه واقفل عيني تفتح مني على ذكرى شايفين تفين المقابلات يعني ايه ابعد عنه قلبي بيجري وراه اقفل عيني تفتح مني على ذكرى وابقى بحر بصريته عليا مش عايزة اجيب سيرته وم... اهمس اسمه كل شوى. كل اللعبة كده. حط لقوا مسلا في الكفل الاولاني يقولك ايه? عايزة عايزة نسيات العمر يقدم عايزة. ما يكفيش انساء دلوقتي ما يكفيش وبعدين يقولك اهرب فين والذكرى ورايا. رايحة في كل مكان ويا. ايه الاخر? ماشي بالخطة دي في كل غنو ورقيق. رقيق جدا هنا عبد الله محمد في القونة دي. موسيقار بليك حمدي. اه اه هو في مرحلته الاولى. انا دايما اقسمه المرحلتين. اقول مرحلة الفتره ومرحلة الفتره المثقفة اللي, اللي هو علم نفسه فيها ووعى واراد وفعل مرحلة الفتره هنا من ما كان فيها بليغ حمدي في حاله رقيقه جدا نختار مقام النهوان يبتدي بالبيانو والأوركسترا فسولو كمانج تلاحظوا هنا مقدمات قصيرة بليغ كان يتميز بها مقدمات قصيرة نفاذة جدا حية خالق مود نفسي جميل قوي لحياة ما بتخلص عايز نساء القرار والضعف القرار والضعف حتى تلاحظوا قفله المذهب دائما بنرجع له عايز نساء واحدة فوق عايز نساء الثانية تحت اضعف قرار او نصف قرار قوله وقرار مضاد او ضعف يعني الكوبليهات الاولاني نا التاني كرد كورد وعوده حميده للنهوند بيرجعها عن طريق دا دا دا جميل جميل حقيقي وغزير وحلو في هذه الاغنيه بليه بيعمل كرد الدوكه وبيرجع تاني للنهوند طبعا رحله غريبه مش مطروقه قوي حقيقه طابع مفتاح قوي جدا من مفاتيح نجاح هذه الاغنيه هنا عارفين كلها ايه صوت طابع هنا بتغني بنص صوت خلق موقف صوتي خدري مخدر منوم مغناطسيا بنص صوتها ده قادرة تخليني أصدق محاولة القرار والضعف الفضيع اللي موجود فيها فورجة فورجة فورجة غنى صباح في هذه الأغنية هي في المرحلة الوسيطة مرحلة صوت الأنثى المتكامل وفي نفس الوقت المطربه القديره الجامده جدا فرجه غنى هنا صباح يا اصدقائي المستمعين المهم تعالوا نسمع سوا بقى عايزه نسمع عبد الوهاب محمد مليح حمدي صباح And oh mm -hmm. مش معقول، حقيقي معقول.